ايضا مم. على ان الفضل والعلم مم. في النقطه دي بالذات ان ينصحوا الرئيس المنتخب والنصيحه لا ضوابط طبعا ادي النصيحه عند البخاري ومسلم قال لمن يا رسول الله قال لليل والكتاب والرسول وليمه المسلمين وعاماتهم بس النصيحه كيف مم. النصيحه مع عبد شوربان حمد مرسي هذا جاهل حمد مرسي هذا كيف محمد مرسي ده عنده كذا محمد مرسي فيه شعر لازم ايش النصيحه ده تاليب ده تقليب ده والعياذ بالله يعني أسلوه أقول تجريح لا مش تجريح التجريح يختلف هذا مم. أعلى من التجريح آه. هذا تقليب يقلب عليك الدهماء والرعاع وما شبه ذلك مم. خلي بالك من النقطة دي جدا إما أعمل إيه لو في حاجة زي أسامة بن زيت. الحب من الحب مم. لما لقلت ما نصحت عثمان أراد الله عنه قال له مواني لازم أن أسمعكم وأجيبكم لكم بيني وبينها شوف الأدب بيني وبينه <تصفيق> وبعدين النصيحة كما يقال في الملأ فضيحة <تصفيق> الله يبارك في عمرك وبعدين أنا أتقدم كما ذكر ابن حجر ضابط <تصفيق> النصيح كما ذكر الإمام بن رجب رحمه الله في جمع المعرفة ضوابط النصيح ولذلك كلتنا ننصح الرجل بس بأدب النصيحة النصيحة البناءة وليست الهدامة